الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس خَارَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ضَطَّرًا وَرَأَى النَّاسُ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 إذ يَقُولمُنَافِقُونَ وََّذينَ فِي قُلوبِهِمَّ رَضٌُ غَرّ وَهَااءُ ل إِذينُهُم وَمَئَتَوككَّ ل لَ اللهَّهِ فَإِنَّ اللهَّه عزِيزٌ حَكِيم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 كَدَأ بِآالِ فِي النونَ وََّذينَ مِقَبَلِهِم كَفَرُوبِآياتَاتِ اللهِ فَخَذَهُمُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قَوّ شَديدُ ال ل يقَابَ ذَلِكَ بأن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 Cذbوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allahu <الله> akbar <أكبر>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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شر الدوام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 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله